اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء بنيناها بايدي وانا لموسعون والارض فرشناها فنعم الماهدون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 فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومِ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا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 فَوَيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُؤْعَدُ قُدِّمَتْ لَكُمْ هَذِهِ الْمَادَّةُ مِنْ مَجْمُوعَةِ الْقَارِئِينَ أحمد العبيل أحمد العبيل ونايف الفيصل ونايف الفيصل